بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أبرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بليناها بأيديه وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون